إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين 111. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك 112. قال إنكم ماكثون 113. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرمون 117. أمرا فإنا مبرمون 118. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولدون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 ساعات وإليه ترجعون، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَكُولُنَّ الله فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عنهم وقل سلام فسوف يعلمون